لا يصلها الا الاشقاء الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقا الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزاء إِلَّا بِإِغَاءِ وَجْهِ رَبِّي الأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى أَمَّ اليَتِيمَ فَلَا تَقْهَر وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَإِلَٰهِ رَبِّكَ فَارْغَبْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ